لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعل من سكّل يزكّم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله لهم وبشر للمثبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاسارون على ما اصاده والمقيم الصلاه ومن رزقناهم يثقون والبل نجعلناها هاده من شعائر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صلاة، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ، كَذَلِكَ سَحْصَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْنَالَ لين اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَادِمَاتُهَا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْهَا.